بوك تو أبزيشيونو واحد وثمانون واحد وثمانون تركوت، اونو. الماضي، واحد الماضي، واحد عسكرية يكتب يكتب. يلصق يعو يلصق صورة. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. شيا وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة يقرأ. يقرأ يلكي هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. شياكي تاو وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. يأخذ. يأخذ يا هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. يا لواطو بكتة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. يلي في دل دار في دلم. هو ما كان وفياً. ولكن هي كانت وفيا. هو ما كان وفيا. ولكن هي كانت وفية يل يرى اللنش در هو كان كسولا. ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا. ولكن هي كانت مجتهدة. يليراس راك هو كان فقيراً ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية.يلنوعوتبان هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون يلنو عاوت نوروك تشي هو ما كان محظوظا بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا يل نو عا فو سكسس شي هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا يلنو عفوز ملتوميت چين ملتوميت هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء يلنو عفوز فريجيت چين فريجيت هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا يل نو افو سمباتيك شي انتيباتيك هو ما كان ودودا بل